اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله واليك يرجع الامر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد أن يسرت لنا إتمام القرآن والتوفيق للصيام والقيام اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة، وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير امه أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم اللهم اجعلنا ممن يقرأ القران فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القران فيشقى اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالاعمال قائمين وبالقسط قائمين وبالعمل مخلصين وعن النار مزحزحين وفي الجنان مخلدين والى حوض نبيك والدين والى وجهك ناظرين وعلى الصراط عابرين اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك أنا اللهم جعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعل القران لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولاحزاننا ذهابا وعن النار مخلصا ومن الذنوب مخلصا ومن الذنوب ممحصا وإلى الجنان قائدنا ودليلنا وسائقنا يا رب العالمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك واجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك وجد علينا بفضلك ورحمتك ومغفرتك وامتنانك وهب لنا ما وهبته لاوليائك وجعلنا ممن وفرت له أقسامه فاسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جعلنا عند ختمه من الفائزين وعند الثواب من الحائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوت الشياطين فقد ذهفتوا في الجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هؤلاء عبادك حضروا ختم كتابك يرجون رحمتك ويخشون عذابك اللهم فاطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم وكلهم يا رب العالمين واجعل القرآن شفيعا لهم يا أرحم الراحمين لا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح فرج لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبر ورحمة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما انزلت فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت حق من عبد واحق من ذكر وارف من ملك وأوجد وأجود وأو من سئل واوسع من اعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا نذ لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت وأنت الله لا إله إلا أنت نسالك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلي يا حي يا قيوم نسالك يا الله ان تجيرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واعتقنا فيه من نيرانك واجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن اللهم انه ليس لنا رب سواك نرجوه لا اله الا أنت يا ذا الجلال والاكرام نسالك بأسمائك الحسنى ان تختم لنا شهر رمضان برضوانك أن شهر رمضان برضوانك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا اللهم ان ذنوبنا عظيمه ولكن رحمتك اوسع ومغفرتك ارجاء فاغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا عين، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمةك ورزقك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمةك ورزقك.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 me oh. ك من فتنة النار وعذاب النار ونعود بك من فتنة القبر وعذاب القبر نسألك نعيم لا يبيد وقرة عين لا تنفد نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرّة مضرة ولا فتنة مضلله اللهم إنا نسألك نعيم لا يبيد وقرة عين لا تنفد نسألك مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى الجنه جنة الخلد اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم جعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مخبتين لك عواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واصلح خيمتنا قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وااعمدنا من الرياء والسنننا من الكذب واعيننا من الخيانه انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم انك عفو أن تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو أن تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو أن تحب العفو فاعف عنا اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوه المضطرين رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما ارحمنا رحمه تغنينا بها عن رحمه من سواك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا اخرتنا التي هي معادنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره ونسألك الدرجات العلا من الجنه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر نسألك نعيماً لا ينفد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم انا نسالك عيشه نقيه وميته سويه ومردا غير مخذول ولا فاضح اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكر واخذنا منهما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذر الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر اخواننا المسلمين في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ثبت اقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد سهامهم ووفقهم يا رب العالمين وارزقهم النصر عاجلا غير آجل يا قوي يا متين اللهم اجعل دائره السوء على اعدائهم يا رب العالمين اللهم فرق جمع اعدائهم وشتت شملهم واجعل الدائره عليهم اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا قوي يا متين يا جبار السماوات والارض لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولنكره الكافرون اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك والبس عليه ثوب الصحه والعافيه يا ارحم الراحمين ووفق جميع ولاه امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم فك اسرى المسجد الاقصى من رجس الكافرين اللهم فك اسر المسجد الأقصى من الكافرين ورده الى ديار المسلمين عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انك عفو أن تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو أن تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد نسائهم اللهم حبب اليهم الايمان وزيّنه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا واياهم من الراشدين اللهم من ارادهم بسوء فاشغله بنفسه وجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم وفق العلماء العاملين والدعاه المخلصين والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ارزقهم التوفيق والسداد والاخلاص والقبول واجعل اعمالهم خالصه لوجهك الكريم اللهم ارحم علماء المسلمين اللهم ارحمهم واغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغثنا اللهم أغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقيا رحمة لا سقي عذاب ولا بلاء ولا من ولا غرق اللهم عد علينا شهر رمضان أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة ونحن في صحة وإيمان وحياة سعيدة اللهم اعد علينا شهر رمضان اعواما عديدة وازمنه مديدة ونحن في صحه وعافيه وحياه سعيدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم لا تحرمنا اجر هذا الشهر العظيم اللهم لا تطردنا محرومين اللهم إن طردتنا فانه ليس لنا رب سواك الهنا وخالقنا ورازقنا لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والكرم والمن والعطاء والفضل والإحسان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا اغفر لنا يا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار